فَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُقْنِينَ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 قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 قال آمَنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نقمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون فأرسل فنعون في, في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاضِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِهَا وَعُيُونِهَا وَكُنُوزِهَا وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَقَالُهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَنِ يَتْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسبين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يبيتني ثم يحين والذي الطمع أي يغفر لي والذي أي يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي الحق وألحق لي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إِنَّ مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذِنَتْ لَهُ تُولِي الْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعدُون مّن دُونِ اللَّهِ هَل يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مبين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 كذبت فمودوا المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحا ألا تتقون إني لكم رسول أمير فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين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 فِي ذَلِكَ لَنَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رب أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل قوم عادون قالوا إن لم تنتهي يا لوح لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم أَمِينِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ الله اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ على عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُكُنَّ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْزَرِينَ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 وَإِنَّهُ لَتَأْزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ آمِينٌ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي ذِكْرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغلى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَنَبٍ يَنْقَلِبُونَ